بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ حافظ رحمه الله تعالى سؤال على تنقسم دلاله الاسماء الحسنى من جهه التضمن جواب هي على اربعه اقسام الاول الاسم العلم المتضمن لجميع معاني الاسماء الحسنى وهو الله ولهذا تأتي الأسماء جميعها صفات له كقوله تعالى هو الله خالق البارئ المصور ونحو ذلك ولم يأتي هو قد تابعا لغيره من الأسماء الثاني ما, ما يتضمن صفة ذات الله عز وجل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 ولا أصغر من ذلك ولا أكبر واسمه قدير المتضمن قدرته على كل شيء ايجادا وعدما وغير ذلك الثالث ما يتضمن صفة فعل الله كالخالق الرازق البارئ المصور وغير ذلك الرابع ما يتضمن تنزهه تعالى وتقدسه عن جميع النقائص كالقدوس السلام لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يذكر أسئلة تتعلق بالإيمان بالله سبحانه وتعالى وقد انتهى به بيانه فيما يتصل بالإيمان بالله إلى الأسماء الحسنى وذكر فيما سلف أنواع دلالتها ثم أورد سؤالا هنا هو على كم قسم دلاله الاسماء الحسنى من جهه التضمن والتضمن هنا لا يراد به الدلاله اللفظيه الوضعيه التي تقدمت فان التضمن كما تقدم هو دلاله اللفظ على جزء معناه وهذا معنى اصطلاحي يتعلق بالدلاله اللفظيه الوضعيه وليست هذه الدلاله هي المراده هنا بل المراد بقوله من جهه التضمن باعتبار المعنى اللغوي للتضمن وهو الاشتمال فهو لا يريد المعنى الاصطلاحي لدلاله التضمن وانما يريد المعنى اللغوي وهو الاشتمال فان التضمن هو اشتمال الشيء على امر ما فاورد سؤالا يتعلق بدلاله الأسماء الحسنى من جهة ما تستمل عليه من معنى وما تتضمنه من هذه الجهة وأجاب عنه بجعلها على أربعة أقسام الأول الاسم العلم المتضمن لجميع معاني الأسماء الحسنى وهو الله ولهذا تأتي الأسماء جميعها صفات له كقوله تعالى هو الله الخالق البارئ المصور ونحو ذلك ولم يأت هو قط تابعا لغيره من الأسماء فالنوع الأول فالقسم الأول من هذه الأقسام من أسماء الله هو الاسم الذي يتضمن جميع معاني الأسماء وهو عند المصنف اسم واحد هو الله لأن الإلهية ترجع إليها جميع صفات الله سبحانه وتعالى كما ذكره ابن القيم في مدارج السالكين والسفارين في غذاء الألباب والدليل على وجوع جميع صفات ربنا الى الالهيه ان الاسماء الالهيه كلها تقع صفات له اي على الاصطلاح النحوي فليس المراد هنا الاصطلاح العقدي للصفات وانما المراد الاصطلاح النحوي للصفه فهنا الخالق والبارئ والمصور في الايه كلها صفات للاسم الاحسن الله فهذا معنى قوله ولهذا تاتي الاسماء جميعها صفات له ولم يأتي هو قط تابعا لغيره من الاسماء اي صفه لاسم متقدم عليه ويشكل على ما ذكره قوله تعالى في سورة إبراهيم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض فإن هذه الآية وقع فيها الاسم الأحسن الله صفة للعزيز فيكون الحميد صفة أولى أو نعت أول والاسم الأحسن الله صفة ثانية أو نعت والجواب عن هذه الآية من وجهين اثنين الوجه الأول أنه قرا في هذا الموضع في قراءة سبعية برفع الاسم الأحسن الله الذي فلا يكون تابعا لما قبله ويحصل الترجيح بين القراءات باعتبار المعاني ومن المعاني القرآنية أن الاسم الأحسن الله وقع غيره تابعا له ولم يقع هو تابعا لغيره والجهة الثانيه ان العرب كما ذكر ابن عصفور رحمه الله تعالى قد تؤخر احيانا الموصوف عن الصفه وجعل هذه الايه من هذا الضرب فالعزيز والحميد وصفان متقدمان للاسم الاحسن الله وهذا الذي ذكره ذكره ابو الحسن ابن عصفور رحمه الله تعالى وجه حسن مناسب لنسق القران في وقوع الاوصاف تابعه للاسم الاحسن الله لا العكس ثم انما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من اختصاص هذا الامر باسم الله فيه نظر فان من اسماء الله عز وجل اسماء تتضمن جميع معاني الاسماء الحسنى كما ذكره العلامه عبد الرحمن بن سعدي في فتح الرحيم الملك العلام فإن العلامه عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي جعل الاسم الأعظم لله كل اسم من أسمائه ترجع إليه بقية الأسماء ومن ذلك مثلا الصمد فإن الصمد هو السيد الكامل الذي قامت إليه الخلائق في حوائجها وافتقرت إليه فمثل هذا الاسم ترجع إليه أيضا جميع معاني صفات ربنا سبحانه وتعالى والحاصل أنه يصلح على ما ذكره المصنف من هذه القسمة أن نقول القسم الأول الاسم المتضمن لجميع معاني الأسماء الحسنى مثل الله والصمد والعلي وأشباه هذه الأسماء التي ترجع إليها معاني صفات ربنا سبحانه وتعالى وقد ذكر طرفا منها ابن سعدي في البحث المذكور من كتابه فتح الرحيم الملك العلام ومن كتابه أيضا مجموع الفوائد ثم ذكر القسم الثاني وهو ما يتضمن صفة ذات لله عز وجل والمراد بصفة الذات الصفه الإلهية التي لم يزل الله متصفا بها أزلا وأبدا الصفه الإلهية التي لم يزل الله متصفا بها أبدا وأزلا مثل صفة السمع فإن هذه الصفة هي مضمن اسم الله السميع وصفة البصر فإنها مضمن اسم الله البصير كما قال المصنف في الأمثلة التي ذكرها فاسماء الله سبحانه وتعالى تتضمن صفات ومن هذه الصفات صفات الذات ومنها نوع اخر اخر ياتي ذكره ثم ذكر القسم الثالث فقال ما يتضمن صفه فعل الله كالخالق الرازق الباري المصور وغير ذلك وصفه الفعل هي الصفه الالهيه التي يوصف الله عز وجل بقدمها نوعا وحدوثها أحادا هي الصفه الإلهية التي يوصف الله بقدمها نوعا وبحدوثها أحادا فمثلا الخالق فيه صفة الخلق والرازق فيه صفة الرزق والبارئ فيه صفة البرء والمصور فيه صفة التصوير وهذه الصفات قديمة النوع لربنا سبحانه وتعالى، فإنه لم يزل خالقا رازقا بارئا مصورا، وهي غير قديمة باعتبار الآحاد أي الأفراد التي تكون منها، فإن خلق فلان كان قبل خلق قبل خلق فلان، فإن فلان فلانا ولد قبل عشرين سنة، وإن فلانا ولد قبل عشرين سنوات. فيكون خلق ذلك متقدم على خلق هذا وهذا معنى قولهم قديم النوع غير قديم الآحاد أو حديث الآحاد أي أن الأفراد التي ترجع إليه يتجدد حدوثها كما مثلنا ثم ذكر القسم الرابع وهو ما يتضمن تنزهه تعالى وتقدسه عن جميع النقائص كالقدوس والسلام فهي الأسماء الدالة على النفي فهي الأسماء الدالة على النفي وتقدم أن النفي الذي يعزى إلى الأسماء هو نفي في المعنى وليس نفيا في المبنى والمراد بالمبنى صورة الكلمه فليس شيء من أسماء الله عز وجل مسلوكا على النفي في صورته وإنما النفي مسلط على المعنى فمثلا القدوس مثبت الصورة أي البناء ولكنه يتضمن نفيا وكذلك مثله السلام ومثله السبوح فكل هذه الأسماء دالة على نفي النقائص والعيوب والافات عن الله سبحانه وتعالى وإذا حققت النظر في هذه القسمة الرباعية التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى أمكنك أن تردها إلى قسمين اثنين القسم الأول ما دل على إثبات الكمالات أو نفي النقائص والآفات ما دل على إثبات الكمالات أو نفي النقائص والآفات والقسم الثاني ما دل على صفة فعل. او على صفة ذات ما دل على صفة فعل او على صفة ذات واضح طيب القسم الاول ايش ايش عندكم مشكله ما دل على نتبات الكمالات نتبات الكمالات مثل الله والصمن او نفي النقائص الافات مثل قدوس والسلام القسم الثاني ما دل, على ما دل على صفة فعل أو صفة ذا صفة فعل مثل خالق الرازق صفة ذات مثل سميع البصير وذكرت لكم فيما سلف أن جودة التقاسيم من محاسن التعليم جودة التقاسيم من محاسن التعليم فإذا أمكنك أن ترد الأنواع إلى أصول تجمعها فهذا أولى ما يكون لأن المقصود في وضع القسمة تيسير العلم والتشريب بتطويلها يمنع منه وإذا وضحت وبيّن مدركها ومناطها الذي علقت به فإن تصور المسألة يكون واضحا جليا نعم الله <تصفيق> عليكم سؤال كم أقصى من الأسماء الحسنى من جهة إطلاقها على الله عز وجل جواب منها ما يطلق على الله مفردا أو مع غيره وهو ما يتضمن صفته الكمال كمال بأي إطلاق كالحي القيوم الأحد الصمد ونحو ذلك ومنها ما لا يطلق على الله إلا مع مقابله وهو ما إذا أفرد او هم نقصا كالضار النافع والخافض الرافع والمعطي المانع والمعز المذل ونحو ذلك فلا يجوز اطلاق الضار ولا الخافض ولا المانع ولا المذل كل على كل على انفراده ولم يطلق قط شيء منها في الوحي كذلك لا في الكتاب ولا في السنه ومن ذلك اسمه تعالى المنتقم لم يطلق في القران الا مع متعلقه كقوله تعالى انا من المجرمين منتقمون او باضافه الى الصفه المشتق منها كقوله تعالى والله عزيز ذو انتقام ذكر المصنف رحمه الله تعالى سؤالا اخر يتعلق بقسمه الاسماء من جهه اطلاقها على الله سبحانه وتعالى فقال كم اقسام الاسماء الحسنى من جهه اطلاقها على الله عز وجل ثم اجاب عنه بما يدل على ان اسماء الله سبحانه وتعالى باعتبار الافراد والاقتران تنقسم الى قسمين شو نط الموضوع باعتبار باعتباري الافراد تنقسم الى قسمين القسم الأول الأسماء المفردة التي تذكر دون ذكر مقارن لها مثل الله والعليم والحليم والنوع الثاني الأسماء المقترنة وهي التي تذكر مقابلة الأسماء المقترنة وهي التي تذكر مقابلة ولا ينفك أحدها عن الآخر وقد مثل له المصنف رحمه الله تعالى بالضار والنافع والخافض والرافع والمعطي المانع والمعز المذل ولم يثبت في ذلك شيء وإنما الذي ثبت هو في القابض الباسط كما في حديث الذي رواه بعض أصحاب السنن إن الله هو المسعر الرازق القابض الباسط فهذا الاسم مع هذا وقع متقرنين على وجه المقابله فيذكراني مع بعضهما لان الكمال لا يظهر الا بقرن هذا بهذا فلم يطلق في السنه هذا الاسم دون مقابله وهذه المقابله تارة تقع بين اسمين وتارة تقع بين الاسم ومتعلقه فمن ذكر الاسم ذكر الاسمين ما مثلت لك ومن ذكر الاسم ومتعلقه قوله تعالى انا من المجرمين منتقمون فهذا الاسم ذكر مع متعلقه فلا يطلق بدونه هذا المتعلق او باضافه الصفه أو بإضافة ذو الى الصفه المستقى منها فقوله تعالى والله عزيز ذو انتقام فمثل هذا الاسم اذا اطلق على الله سبحانه وتعالى دون ذكر مقابله او دون الاضافه الى الصفه المستقى منها لم يظهر كماله وانما يظهر كماله اذا وقع على هذا الوجه وهذا على قول من يقول إن المنتقم من أسماء الله سبحانه وتعالى وأصح القولين أن المنتقم ليس من أسماء الله سبحانه وتعالى وإنما من صفات الله سبحانه وتعالى الانتقام والذي دلت عليه النصوص أن أسماء الله سبحانه وتعالى باعتبار الإفراد والاقتران قسمتها على قسمين الاولين النوع الاول المفرد مثل الله الحليم العليم والقسم الثاني المقترن الذي يذكر مع مقابله والذي اعلم انه جاء في السنه منه هو ما ذكرت لك من اسم القابض الباسط فهذا وارد في السنه الصحيحه في الحديث المشار اليه واما غيره فرويت فيه احاديث لا تصح مثل الخافض والرافع والمذل في حديث عد الأسماء وهو حديث ضعيف عند أهل المعرفة بالسنن والاثار نعم سؤال تقدم أن صفات الله تعالى منها ذاتية وفنية فما مفال صفات الذات من الكتاب جواب مثل قوله تعالى بل يداهما بسلطتان وقوله تعالى كل شيء هالك الا وجهه وقوله تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وقوله ولتصنع على عيني وقوله ابصر به واسمع وقوله انني معكما اسمع وارى وقوله يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وقوله وكلم الله موسى تكليما وقوله وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين وقوله وناداهما ربهما ألم انهكما عن تلكما الشجرة وقوله ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين وغير ذلك فقدم أن صفات الله سبحانه وتعالى تنقسم باعتبار الذاتيه والفعليه الى قسمين اثنين اولهما الصفات الذاتيه وهي التي لم يزل الله متصفا بها ابدا وازلا والثاني الصفات الفعليه وهي التي يوصف الله عز وجل بقدمها نوعا وبتجدد افرادها فهي متعلقه بمشيئته واختياره سبحانه وتعالى وهنا شرع المصنف رحمه الله تعالى يفصل جملا مما يتعلق بما سبق ذكره فأورد سؤالا يتعلق بإرادة أمثلة الصفات الذاتية من الكتاب فأورد جملة من الآيات فالآية الأولى فيها صفة اليد وقد وقعت مثناتا في هذه الآية وصفة اليد وقعت في القرآن الكريم مفردة ومثناء ومجموعة، فأما المفردة فكقوله تعالى تبارك الذي بيده الملك، وأما المثناء فكقوله تعالى بل يداهما لسوتان، وأما المجموعة فكقوله تعالى في سورة ياسين مما عملت أيدينا والإفراد. لبيان ثبوت جنس الصفه والجمع وقع مشاكله في الكلام فان العرب اذا ذكرت مثنى مضافا الى ضمير جمع فانها تجمعه طلبا لسهوله جريانه على اللسان كما ذكره ابن فارس في الصاحبي فانه لو ذكرت تثنيه اليدين هنا لتقل ذلك على اللسان فجيء بها مجموعه طلبا للخفه واما التثنيه فهي الصفه فصفه الله عز وجل باعتبار اليد اننا نعتقد ان لله سبحانه وتعالى يدين وانما لم نقل ان له يدا او ان له ايد ثم نطلب توجيه الكلام على هذا لان العرب اذا اطلقت المفرد او الجمع ربما ارادت غيره اما اذا اطلقت المثنى فانها لا تريد سوى حقيقته واضح القاعده هذه يعني لو جاء واحد وقال طيب نثبت ان لله ايدي ثم نقول بيده المراد بها جنس الصفه ونقول يدين أن ذكر اثنتين لا ينافي وجود غيرها صح يرد هذا لكن نقول إن العرب إذا أطلقت المثنى فلا تريد إلا حقيقته بخلاف الأفراد والجمع فتجمع على ما ذكرت لك ثم ذكر الآية الثانية وفيها اثبات صفه الوجه وكذلك الآية الثالثة ثم ذكر الآية الرابعة ويصنع على عيني وفيها إثبات صفة العين وقد وقع ذكر هذه الصفة في القرآن مفردا كهذه الآية ومجموعا كما في قوله تعالى فإنك بأعيننا ولم تقع في القرآن مثناتا ولا في السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما استفيد ذلك من حديث إيش أيوه هو أحسن والسفيد ذلك من الحديث المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الدجال قال إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور والعرب تطلق الأعور على ذي عينين إحداهما صحيحة سليمة والأخرى فاسدة معيبة فقوله صلى الله عليه وسلم وإن ربكم ليس باعور يستفاد منه اثبات العينين لله عز وجل على هذا المعنى كما ذكره ابو عبد الله احمد بن حنبل وعثمان بن سعيد الجارمي رحمهم الله تعالى وحينئذ يكون الاصل في صفه العينين التثنيه وذكر الفرد على اراده اثبات جنس الصفه وذكر الجمع على اراده مشاكلة الكلام، لأن مشاكلة الكلام بتسهيل لفظه من مقاصد العرب في كلامها كما في قوله سبحانه وتعالى في سورة التحريم: إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما وحفصة وعائشة ليس لهما إلا قلبان فجمع لما أضيف إلى ضمير تثنية فإن جمعه حينئذ أسهل على اللسان وأجر فيه هذا من مسارك العرب في كلامها كما ذكره ابن فارس الصاحبي وغيره من اهل العلم رحمهم الله تعالى فان قيل ان قولكم ان حديث وان ربكم ليس باعور دليل على الصفات على اثبات الصفات العينين من قياس الخالق على المخلوق سبحانه وتعالى والقياس ممتنع كما قال ابن تيميه في الواسطيه ولا يقاس بخلقه واضح الاشكال لو قال هذا قياس ما الجواب واضح الاشكال اشكال يقول انتم قستم ان الدجال اعور وان ربكم ليس باعور قستم بين الدجال وبين الرب عز وجل وان اختلف الماخذ في النفي والاثبات فما الجواب أولى به هذا قياس الأولى رجعنا للقياس أحسن قلنا إن هذا مستفاد من لسان العرب وليس من القياس فإن هذا معنى مأخوذ مما تعرفه العرب في الأعور فإن العرب لا تعرف الأعور ممسوحا إحدى العينين بالكلية الذي لا يوجد له عين واحدة فإنها لا تسمه العرب أعورا وانما تسمي الاعور من كان ذا عينين احداهما سليمه والاخرى معيبه فهذا فهم باعتبار الوضع اللغوي وليس باعتبار القياس العقلي فمن ظنه قياسا فقد غلط وانما هو مبني على فهم كلام العرب في العور ثم ذكر في الايه التي تليها صفه البصر والسمع ثم ذكر في, الصفة في الايه التي تليها صفه السمع وايش انني معكم اسمع وارى والرؤيه لله سبحانه وتعالى ثم ذكر في الايه التي بعدها العلم ثم ذكر في الايه التي بعدها الكلام ثم ذكرت الايات الثلاث الاواخر صفه النداء وهي راجعه الى صفه الكلام نعم السلام عليكم سؤال ما مثال صفات الذات من السنة جواب كقوله صلى الله عليه وسلم حجابه النور لو كشفه لأخرقت سبحات وجهه من انتهى إليه بصره من خلقه وقوله صلى الله عليه وسلم يمين الله من لا تغيبها نفقه سحاء الليل والنهار أرأيت ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ فإنه لم يغض ما في يمينه وعرشه على الماء. إنه لم يغض يغضب يغضب ضرب يضرب. ها. فإنه لم يغض ما في يمينه وعرشه على الماء. وبيده الأخرى الفيض أو القبض يرفع ويقبض. وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث الدجال ان الله لا يخفى عليكم ان الله ليس بأعور واشار بيده الى عينه الحديث وفي حديث الاستخاره اللهم اني استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك واسالك من فضلك العظيم فانك تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام غيوب الحديث وقوله صلى الله عليه وسلم انكم لا تدعون أصم ولا غائبا تدعون سميعا بصيرا قريبا وقوله صلى الله عليه وسلم اذا اراد الله ان يوحى بالامر تكلم بالوحي الحديث وفي حديث البعث يقول الله يقول الله تعالى يا آدم يا آدم يا ادم فيقول لبيك الحديث واحاديث كلام الله لعباده في المنقذ وكلامه لأهل الجنه وغير ذلك مما لا يحصى لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى صفات الذات بامثلتها الوارده في القران اتبع ذلك بذكر سؤال اخر يتعلق بإرادة امثله من صفات الذات من السنه النبويه وابتدأها ب حديث ابي موسى الاشعري في صحيح مسلم حجابه النور لو كشفه لك وكشفه لاحرقت سبحات وجهه ففيه اثبات صفه الوجه لله سبحانه وتعالى ومعنى سبحات وجهه اي بهاء وجهه ونوره وضيائه وهذه اللفظه سبحات لا تعرف في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم إلا في هذا الحديث كما ذكره أبو عبيد القاسم بن سلام الهروي رحمه الله تعالى وفي هذا الحديث أيضا من صفات الذات النور فإن الله سبحانه وتعالى نور في ذاته لا كالأنوار ومن عجائب ما جرى على لسان أبي بكر بن العربي رحمه الله تعالى في الكتاب الأسناء وهو لما يطبع أنه أثبت هذه الصفة صفة ذاتية وقال ولا يمتنع أن يكون الله سبحانه وتعالى في ذاته نورا ليس كسائر الأنواع وهذا الكلام في تفسير هذا الحديث صحيح كما سيأتي إن شاء الله تعالى في اسم النور في كتاب فتح الرحيم الملك العلام ونصر هذا أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى فالنور يقع صفة ذات ويقع صفة فعل كما سنبينه في الموضع المشار إليه ثم ذكر الحديث الثاني وفيه إثبات اليمين لله سبحانه وتعالى ومعنى يغض يعني ينقص منه وفيه أيضا إثبات صفة اليد الأخرى لقوله وبيده الأخرى وقد وقع في بعض الأحاديث وهو حديث ابن عمر عند مسلم تسميتها بالشمال إلا أن هذه اللفظة شاذة والصحيح في هذا الموضع هو هذه الرواية وبيده الأخرى وأما الشمال فلم يثبت الحديث الوالد فيها ثم وقع في هذه الرواية للبخاري الفيض أو القبض وأكثر الرواه على القبض وهي الرواية الثابتة وأما الفيض فهي رواية وقعت على الشك ومعنى الفيض الإحسان والعطاء ثم أورد الحديث الثالث وهو إن الله لا يقفى عليكم إن الله ليس بأعور وأشار بيده إلى عينه وفيه إثبات صفة العين لله سبحانه وتعالى وهذه الإشارة المراد بها تقريب المعنى وإيضاحه وليس المراد بها التشبيه وإنما أشار النبي صلى الله عليه وسلم لإيضاح معنى الصفة فإذا أريد تقريب المعنى وإيضاحه جاز ذلك في المواضع التي أشار النبي صلى الله عليه وسلم فيها وهي عدة احاديث ولا يراد بذلك التشبيه لأن الله عز وجل لا يشبهه أحد من خلقه ومن منع هذا متوهما أنه يقع فيه التشبيه فقد جنى على الشريعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم وهو المبين لنا قد أشار بيده ومراده من الإشارة ليس الإعلام بأن صفة العين له كصفة العين لنا وإنما المراد تقريب المعنى لنا فإننا نعرف بالوضع العربي أن العين يحصل بها إدراك المرئيات، فكذلك العين يتعلق بها صفة الرؤية للأشياء لربنا سبحانه وتعالى. ثم ذكر حديث الاستخاره عند البخاري وفيه اثبات صفة العلم والقدرة لله سبحانه وتعالى. ثم ذكر حديث أبي موسى في. الصحيحين وفيه اثبات صفه السمع والبصر والقرب وسبق ان ذكرت لكم ان القرب الذي يثبت لله سبحانه وتعالى هو خاص بالمؤمنين وما عدا ذلك من الايات الموهمه خلافه فالمراد بها قرب الملائكه ثم ذكر حديثا اخر هو حديث النواسي من السمعان وفي استاذه ضاف إذا أراد الله أن يحيى بالأمر تكلم بالوحي وفي الأحاديث غيره ما يدل على إثبات صفة الكلام لله عز وجل ومنها حديث البعد في الصحيح يقول الله تعالى يا آدم فيقول لبيه فإن هذا الحديث فيه إثبات صفة الكلام لأن القول لا يكون إلا بكلام ثم قال أحاديث كلام الله لعباده في الموقف وكلامه لأهل الجنة اي داله على إثبات صفة كلام وغير ذلك مما لا يحصى واكثر الصفات التي وردت فيها الادله هي صفه العلو والكلام لربنا سبحانه وتعالى وهذا اخر التقرير على هذه الجمله من كتاب بالله